بسم الله والصلاة والسلام عليكم الله. الحمد لله وكفى والسلام علي الذين اصطفى لا سيهم النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف وبعد اخوتي الكرام ان شاء الله نبدأ في قواعد الاصوليه كما قلنا هذه المسائل, المسائل المقصد فيها الاسمة في شغلي في هذا الابواب هو التمرس في التدريب والتطبيق العملي للتأصيلات التي قد درسناها في علم الأصول، وعلم الأصول لا يبرع فيه أحد إلا بالممارسة العملية. وفي كتب الأصول درجة كتب الأصول ودرجة المصنفون على أن يكون ختام الكتاب في مسائل كيفية الترجيح، التعارض والترجيح. وهنا قاعدة أصولية مهمة جدا هي تعارض الحاضر والمبيح أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على على المبيح كأصل بين ذلك والمسألة فيها خمسة اقوال بين علماء الأصول. فهذه يعني دائما حتى اللي بيصنف نفس طريقة الأصول حتى المعاصر إذا صنف ماشي على نفس نهج من الـ الـ الـ الـ الذين يعني صنفوا في الأصول ما يعني المسألة كلها نظرية بحثة فأحنا سنحاول أن نطبق هذا عملية نأتي بغزارة الأمثلة التي يكون فيها التطبيق هذا إن شاء الله بإذن الله نبدأ في تعرض الحاضر المبيح لكن أنا سأستزل، ساستسمحكم في أمر هو اليوم يصعب انتهاءها يصعب ليلى لو كانت على المسألة النظرية كانت انتهت اليوم فضل لكنها كل جزئية من جزئياتها ترى فيها أمسالة غزيرة جدا جدا جدا لا تترك فوهذه هتأخذ منا وقت لذلك أنا ابتديها اليوم ومعها إلى يوم الثلاثاء حتى تنتهي إن شاء الله مع الكتب التي يعني نمشي فيها بإذن الله ما الله رواه الله نجعل ذلك في موازين الحسنة. نتكلم عن القاعدة قاعدة أصولية من الأهمية المكان إذا القاعدة أصولية كما بين بشووندس بأن العلم العلم لا يظهر التمرس فيه إلا بالتطبيق العملي لهذه القواعد النظرية وقالب العلم هو الأصول لذلك اصلا لن تجد ميزانا للفقه تتقن فيه إلا ميزان الأصول فكلما كنت إلى التأصيلي اقعد أقعد كلما كنت في الفقه ابرع وفي الفتوى أتقن وايضا في مقاصد الشريعة المع وأنت اصلا حتى في النوازل لا بد أن يرجع لك أنت لا يرجع لغيرك مهمة جدا جدا جدا هذه مسألة أنت كما قلت لك الواقع يشهد بذلك الواقع ما تراه إلا يشهد بذلك وانظر إلى النوازل والقوارع عندما يتصدى لها من لم يتقن ويحسن هذه الفنون فالمسألة بتأتي معوجع وجهزا تاما ولا نرى هداية للناس مع أن الفتن المدلهمة يخرج الناس منها من ظلماتها بنور العلم من العلماء الراسقين عملا القاعدة التي تتكلم عنها من الأهمية المكانية قاعدة الحاضر والمبيح تعارض الحاضر والمبيح هي قاعدة أصولية أصيلة. القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. طبعا المسألة مسألة التعارض لابد أن أتكلم فيه يعني هو مسألة التعارض في اللغة معنى التقابل بين الشيئين على وجه التمانع التعارض هو يعني التقابل على وجه يمتنع معه الالتقاء. على وجه يمتنع معه الالتقاء إذا قلت يحرم شرب الماء بعد الأذان لا يتقابل مع من يقول ويجوز لك أن تشرب الماء مع الأذان فهو تقابل يمنع الالتقاء تقابل بين شيئين يمنع الالتقاء هذا معنى التعارض والتعارض في الاصطلاح هو تقابل الدليلين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر والحظر الأصل انه من المنع أصل الحاضر أنه من المنع والمحظور هو المحرم المحظور هو المحرم هو خلاف المباح وقد عرف العلماء المحظور يعني استقلاحا قالوا ما يذم فعله وهذا ثمرة نتيجة والحق أن المحظور هو المحظور هو ما, ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما جازما على وجه الاستعلاء أو ممكن نقول هو ما طلب والكف الكف عنه على وجه الاستعلاء وجه على وجه, وجه الاستعلاء على وجه اللزوم وطبعا ثمرته أو حكمه أن نقول يذم شرعا فاعله ويستحق العقاب ويمدح تاركه والإباحة مرادفه للتحريم المباح هو مأخوذ من الـ الـ الـ الاذن في اخذ الشيء وتركه يعني المباح هو ما استوى فيه الطرفان استوى فيه الاخذ والترك كان تقول والمباح اصطلاحا ما اذن في فعله وتركه من غير مدح ولا ذنب وقد وقد يلحقه المدح والذنب الذم بالنية بالنيه فعندنا القاعدة العادات تنقلب بالنيات إلى العبادات عبادات ممتاز القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على, على المبيح الكلام على الحاضر والمبيح الكلام النظري يترجم عند العالم أو طالب العلم إتقانا بالأمسلة نقول من الأمسلة في ذلك الأمسلة على هذه القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قول الله على وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف حرمت عليكم أمماتكم وأخوتهم فقال وان تجمعوا بين الاختين الا إلا ما قد سلف والله تعالى قال قال إلا على ازواجهم فما بتى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو صحيح قال إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمن فمن ابتغى وراء ذلك الا على ازواجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمن هنا احنا اخذنا في الاصول العموم او ما ملكت ايمنهم ها ما ده. لا لا ده ده. أنت إنت ما فكر فيها اولا وتكلم ها الا على أزواجهم او ما ملكت ايمنه ما ما من سياق العموم اقول يعني كل ما يبقى ما هنا عامه ولانه هذا الذي يضرب لنا المثل في في التعارض هنا. ما عامه والمعنى العموم هنا يعني إيش ما ملكت الايمان ابناء الخاله صحيح البنت وبنت خالتها البنت وبنت لا ايه في ايه لا ايه يا مش بخطاكم ده صحيح ملك بنتي الخالة ملك بنتي الخاله إيش فيها زبيده بنت خاله هند ملكهما كان كانت على الجوفري وسباهما المسلمون واشتراها عمر الأولى واشترى الثانية فكانت ملكة لليمين ايش فيها هذا طيب يعني هذه اسمها احلام اليقظة انت تتمرس تحلم على الله على الله يفتح لك هذا الباب اذا امتلك بنتي الخالق امتلك الاختين هند وعائشة امتلك الاختين ملك يمين فهل يقع لهما هنا بقى يأتي محل التعارض فهل يقع عليهما التعرض الله تعالى قال وأن تجمع يعني حرمت اولا حرمت عليكم قال وأن تجمع يعني حرام عليكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف والآية الثانيه قالت او ما ملكت ايمنك اذا نقول ملك اليمين ملك اختين هل يقع عليهما ويباح الوط في هذه الحاله الايه تقول ذلك لان الله اوقع اللوم على أن يضع الشيء في غير الموضوع. الذين هم الفروجوم الفروجيم حافظونه إلا على أزواجهم أو فهؤلاء لا, لا ملامة عليه. إذا هذه ملكي يمين فلا فلا ملام فلا ملام عليه. لكن الآية الأخرى وانت رمع بين الأختين إلا, إلا ما قد سلف. فظاهر الآيات تعارض. نضرب المثل وسنبين مسألة التعارض هل حقا هناك تعارض أم لا؟ طيب؟ أقول هنا عثمان بن عفان سئل عن هذه المسألة فقال حلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى قال أحلتهما آية أي آية أو ما ملكت أي من وحرمتهما هما آية أي آية وأن بين الأختين إلا إلا ما تسمع أنه مسألة البحث فيها فقهية لو أردتم بنتوسع فيها نتوسع لأن مسألة البحث فيها فقهية ليس هذا الترجيح فقط لأن هو هي المسألة هنا مسألة مسألة تعرض العمومات وبأيهما تخصص لأنه قالوا وأن تجمع بين الأختين عموما هو عموما سواء ملك يمين أو غير ملك يمين هو الآن العموم الآية عامة وقال أو ما ملكت أيمانكم أيضا عموم فتعرض العمومان لكن هذا عموم وعموم عموم في مساله التخصيص من وجه وايهما يحمل على ايهما يحمل في هذا الباب الحق انك لو تنظر السياقات هي التي ترجح هو ده تعامل طالب العلم يعني تعامل طالب العلم ممكن يكون يحفظ القاعدة لكن لا يستطيع تطبيقه لا, لا يعرف كيف يمارس وهي المسائل مسائل هناك قرائن اخرى تعضد تقوي أو يعني تقرب أو تباعد فعن نقول الآن لو نظرنا إلى قول الله تعالى وأن تجمع بين الأختين حرمت عليكم اماتكم وبناتكم أخواتكم أمتكم هنا الآن هذه الآيات آيات خاصة في حكم معي هو إيه هو إظهار ما يحل من الفروج وما وما يحرم هذه الآية خاصة في هذا الباب لما نأتي في الآية الثانية والله تعالى يقول الا على فر إيه... والذين هم الفرجهم... الفرجهم إلا على أذوريم أو ما مملكة... أو ما ملكت هنا الكلام ليس على إيه على مساله تحريم الفروج والتحليل بالتنصيص الكلام هنا على عليه الكلام على على على ما يكون للرجل في ملك اليمين وايضا في مسألة عدم التعدي في الوطن على مساله الوطن فنرى ان الاخص بمساله تحريم الفروج او تحليل الفروج هو ايه انت جماعه بين الاختين السياق اصاله لو قلنا أي سياق من السياقين خاص بالكلام على الفروج المؤلّح الحلال أو الحرام هذي تكوني الأولى وأنت رميها بين بين الأختين إلا ما قد سلف لأن ملك اليمين ملك اليمن فيها فيها أيضا إطلاق فيها إطلاق لأنه حر ممكن يأتي ممكن لا يأتي وأ لا تتكلم على الفروج عمو أه أه خصوصا هي تتكلم على مسألة تعليم ملك اليمين قد يمتلك اليمين ولا ولا يجامع وقد يمتلك اليمين ليبيع وقد يمتلك اليمين, وقد يمتلك اليمين ويزوجها فمساله التحريم الخاص في وانت وانت تجمع بين الاختين إلا إلا ما قد سلف وأيضا في هذا الباب العلماء يقولون بان مساله الحاضر هنا يقدم على على المبيح لما للحيط ايضا في ان الاصل في الفروج الحرم من الامثله ايضا على هذه القاعده قاعده تعارض الحاضر والمبيح حديث عن عن خزيمة رضي الله عنه ورضاه أن رسول الله صلى وسلم نهى عن أكل الضبع نهى عن, عن أكل الضبع هذا حديث قد أخرجه الترمذي في في سنه والحق أنه ضعفه أو أشار إلى ضعفه الترمذي أشار وهو ضعيف لأنه الحديث الصحيحه بأسهل تثبت صحة أكل الضبع هو أسناده أسناده فيه كلام وجاء العلماء الذين قالوا بأن حديث الضبع حديث صحيح اللي هو نهى عن اكل الضبع ففيه ناب يعني بعض العلماء يتمسك بعدم اكل الضبع قالوا الضبع له ناب وعندنا التأصيل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من من الطيب طيب بعيدا الحديث الأول ينهى عن أكل الضبع حديث ثاني وحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه وارضاه هذا في المسند وايضا في السنن وهو حديث صححه الترمذي وصححه كثير من العلماء قال جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال مسلم هو صيد وجعل مسلم فيه كبشا قال ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم فجعل مسلم الضبع جعل فيه كبشا دلاله انه صيد والصيد لا يكون الا من ماكول من ماكول اللحم إذا الضبع ماكول اللحم لأن النسلم جعل, جعل فيه كبشة فجعله صيدا ما كل اللحم وهذه دلالة على حل الضبع الصحيح هنا نرى أن حديث جاء حديث وهذا الحديث الأول وهو حاضر نهى عن أكل الضبع وفي الحديث الثاني مبيح وهذا المبيح يعني قال فيه النسلم جعل فيه كبشة القاعدة في التطبيق يقولون الحاضر يقدم على المبيح فاكل الضبع حرام وعددوا تقوية الحاضر القدم على المبيح بعموم النهي بقول إن سلم نهى, بأن سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع والضبع له ناب وهذا الكلام فيه نظر التقعيد صحيح التقعيد صحيح والحق بأن تقديم الحاضر على المبيح هنا قوي جدا سيما وأن الأصل في ذلك نهى عن كل ناب من, من السباع فعن أكل كل ذي ناب من السباع فالحق أن تقول أنه إن صح الحديث إن صح الحديث قلنا به ولكن الحديث لم يصح، الحديث لم يصح، الحديث لم يصح. يبقى يبقى عندنا الأصل في الأطعمة، ها، الإباح، الأصل في الأطعمة، الإباح. وجاء مثبت للأصل، بعث سلم جعل فيه كبشا، جعله صيدا، بعث سلم جعله إيه؟ جعله صيدا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن القاعدة تطبق، لكن بشرط عند التعارض يصح الحديثان، يصح الحديثان. ولابد أن يكون على مستوى واحد أيضا كما سنبين مع التفصيل في هذا الباب و و ولذلك ال ال الأحناف يرون بأن الضبع حرام الكساني نفسه قال تعرض الحاضر المبيح وال والحاضر عندنا المحرم عندنا يقدم عليه على المبيح المحرم عندنا يقدم على المبيح ومن الأمثلة أيضا على القاعدة قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائثة يحل لهم وحرم عنهم الخبائس ووضع عنهم إسرهم طيب يدل بعمومي على حرمة كل, إيش؟ كل خبيث منها ميتة الضفادع والمستخبثات وغير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتة والطهور ماء لما سئل عن ماء البحر أجاب بإجابة بجواب الحكيم قال هو الطهور ماء الحل ميتة لما يقول حل ميتة كل شيء داخل البحر ايه هو يعني في البحر ما تكون يكون حل الميتاته صحيح ولا لا صحيح. فهنا عندنا الكلام لو لو أخذنا أمثلة على ذلك ناخذ مثلا الضفدع ونأخذ التمساح ونأخذ سمك القرش مثلا صحيح ولا لا؟ أما الضفدع فقال الضفدع عندنا نهي عنه. بقول الله على ويحرم عليهم الخبائث وضع عنهم امر خبيث. و خبيث ميتته خبيثة ميتته خبيث و, و... الضفدع تعيشوا وسط الجبال في ش... الجبال الشاهقات لان الضفدع ب... بيستنير في الليل صحيح الضفادع تعيش في الماء الضفادع تعيش في الماء صحيح ولا تنزل تحت عموم الحل الميتات الذين يحرمون اكل الضفادع يقولون عندنا الحاضر يقدم على المبيح تطبيقا على القاعد الحاضر يقدم على البيح أن هذه قول الجمهور في خلاف أصولي لكن انا أقول فاصل النزاع في هذا الباب لما تجد التأصيل العام فيه خلاف اصلا فأنت لن تسلم أدلتك لن إيش لن تسلم لأن عندك معارض يقول لا أنا أقدم البحية المبيح على, على الحاضر لأن هذا من باب التأسير وحيث ما كان التأسير فثم شر الله مفهوم الكلام هذا يعني أنت معارض في التأصيل فلن تسلم أدلتك فعندما تعدد تعدد تعضد الكلام تأتي بقرينة خارجية حتى يسلم الامر لكن لو انفردت بالتقعيد دخول الحاضر يقدم على المبيح يقول لك انا عارضه بل المبيح عندي يقدم على الحاضر وليس تقعيدك باولى من من تقعيدي لكن هو الفاصل في النزاع في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله انه نهى عن قتل الضبطه الفاصل في هذا الباب نا. وهذه قاعده فهمة في المطعومات كل ما ما ما ما وسلم قتله او اباح قتله فاعلم انه إيه؟ يحرم فما اباح قتله فهو خبيث والمستخبثات محرم وما حرم قتله لن تصل الى اكله الا بقتله فما دام قد حرم قتله ما دام قد حرم لك الوسيله في الوصول اليه فقد منعك من الوصول من الوصول اليه كل ما, ما, ما, ما حرم قتله او ما اباح قتله فهو محرم التمساح تقال تجاملنا في التمساح التمساح الخلفي عريض جدا جدا جدا ليش عندنا أيضا دليل يحل ودليل يحرم الدليل الذي يحل قال نبيه الله هو الطهور ماء الحل ميتاته والتمساح من من ميتة البحري ديت والمحرم حديث نبيه صلى الله أن نبيه نهى عن أكل كل كل ذي نب نسباء نهى نبيه الله عن أكل كل ذي من السباع فهذا محرم فمن جعله من غلب الحاضر المبيح قال التمساح حرام وهذا قول الجماهير ولذلك يقولون سمك القرش الخلاف فيه أضعف لأن التمساح قوة الخلاف فيه لأنه إيه؟ يعيش هنا ويعيش هنا لا مع إن لكن أغلب عيشه وين؟ في الماء أكله وطعام وشعره في الماء طيب والقرش يختلف لذلك الخلاف فيه صار ضعيفه القرش يختلف القرش مائي محت لو خرج من الماء مات فلذلك الخلاف فيه أضعف وأنا أدين الله أن التمساح يحل أكله التمساح يحل أكل. نغلب في ذلك الحل متاته لأنه في الماء طيب. مسألة التعارض تحليل, تحليل محل النزاع هل حقا تتعارض الأدلة في هذا الباب؟ الأصل والقاعدة العامة قبل أن نتكلم عن تحليل محل النزاع لا تعارض بين أدلة الشرع دا الأصل الأصيل وسنثبت بعد ذلك وجه النظر في كامع التعارض لا تعارض أصلاً في الشرع شرع مادة الشرع لا تعارض فيها ليش لأن الشرع بأسره ممن من الله دل في وأصل التعارض الجهل من وجه أو الجهل من كل وجه أصل التعارض هو الجهل من وجه أو الجهل من كل وجه وكل ذلك منتفن عن الله دل في فسبحانه حشى له الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء والعظمة سبحانه و في ولاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون كل شيء كل شيء عند الله الذي في الغيب يستوي الشهادة قال الله في قل لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا, إلا الله الأبلغ هذا وقد قال الله الذي خلق السبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بأنهن لتعلموا أن الله عرف شيء قدير وأن الله قد حاطب كل شيء علما لذلك قال الله للرفاعلة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا فإذا وهذا طبعا هذا أغلبي ليس له مفهوم مفهوم طب إيش الأغلبي فيه أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا شوفت بقى أعمل أصول هنا طيب ممتاز قلة الاختلاف لا غلط مش صحيح مش صحيح لا لا أيها ما هو ما احنا قلنا أنه أغلبي أنا بقول يعني إيش أغلبي اشرح يعني إيه أغلبي فين أغلبي إيش الأغلبي ها هو هذا أنت تقول والواقع يقول كل الناس إذا اختلاف الاختلاف إيش الاختلاف فيهم أغلب مفهوم يعني واقع واقع الكتب غير كتاب الادب على الخلاف فيه ايش كثير فالله فهذه فادي صفه صفه, صفة كاشفه للواقع فالصفه الكاشفه للواقع لا مفهوم له يعني لا اختلاف بحال من الاحوال لا قليل ولا كثير والواقع عند اختلافات الناس تجد اختلافات ايش انت ترى انت ترى في الهمسه في خلاف ويا ريت خلاف محتمل ده الخلاف هو ما فيه وما ينبع عنه من النزاع يبقى إذاً ده الأصل الأصيل أنه لا لا اختلاف كله خرج من مشكات واحدة تبتحيني محل النزاع العلماء الأهل الأصول لا يختلفون بأن الأدلة القطعية لا يمكن أن تتعارض بحال. وهذا كلام شكرا السلام تمامية الأدلة القطعية لا يمكن أن تتعارض بحال. يبقى قطعية السبوت وقطعية الدلالة والمقصود به هنا قطعية الدلالة يعني لا يمكن أن تجد محكم أن تجد محكماً يعارض محكماً مفهوم ممتاز لأن المحكم وهي الذي لا يحتاج إليه بيادة ما فيش أي احتمالات تعتريه يبقى المحكم يمكن أن يتعرض مع المحكم. لا يقول الله على الأخت حل للزواج الأخت حرم للزواج لا يمكن أن تجد ذلك بحل من الأحوال يبقى لا تعرض بين القطعيات حل من الأحوال الأمر الثاني الأدلة الظنية قد يقع فيها التعارض اسبر زيانية الدلالة طبعاً هذا أهم حاجة الأدلة الظنية يقع فيها التعارض لكن عندما تقف وتقول تعارض قف لنتأدب مع الله بلا التعارض ليس في نفس الواقع ليس ليس وقعاً بين الدليلين الظنيين. لا الادله التي ثبت بالظن او الادله التي هي ظنيه الدلاله لا تعارض في في حقيقه الامر لا تعارض بينها ليش لما قعدناها لانها خرجت من مشكات واحده افلات تدبرنا القران ولو كان عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا فهنا لا تعارض في حقيقه الامر لكن التعارض في نظر في نظر المجتهد تعارض يكون في في نظر المجتهد ولذلك لا ترد مسألة ظنية إلا ترد فيها إيش خلاف وهذا الذي جرى الجاهل جهل مركب عندما كان العالم الذي يرجع إليه معه ابنه وكان مسافرا فقال لابنه يعني ما نريد أحد يعلم من هذا الباب لكن كلما أتاك أحد يسأل قل وفي المسألة خلاف ليرجع فطبعا اوقعه في شر أعماله فكلما يأتي رجل يسأله يقول له وفي المسألة خلاف والخلاف واسع وفي المسألة خلاف حتى فطن له بعض طلبة العلم قال ليس هذا بالعالم فقال له أفي الله شك فقال إيش كفر في وقتها كفر في وقتها كفر في وقتها فالحق أنه المساله المسألة الاجتهادات يعني لأن الله على خلق الخلق وفاوت بين, بين عقولهم والفهوم مختلفة والاجتهادات مختلفة بد أن نظر بعض بعض التعارض والتعارض في نظر المجتهد كما قلنا في هذا الباب طيب المسألة إذا قلنا هناك يعني الخلاف في التعارض أولا الخلاف جاء على قولين القول الأول هل يجوز أن يتساوى الدليلان المتعارضان عند المجتهد قيد لأنهم لا يمكن التعارض في حقيقة الأمر يبقى كله عند نظر المجتهد هل يتساوى الدجان متعارضان عند المجتهد ولا توجد مزية بين قول وقول أن هذه مسألة متعلقة بها مسألة من الأهمية بما كانت سنبينها اللي هو اختيار عالم من العلماء ممكن تروح ترجع له ولو هناك الأعلم حتى فأنت مخير أو غير مخير إن هذه مسألة مهمة جدا التي يتأثن بها المقلد أو لا يتأثن فنقول أنه قد يكون الدليلان المتعارضان قد لا تكون مزية لاحد الأدلة على الاخر هذا القول قول جماهير من الشافعية والحنابلة وأيضا بعض علماء الحنفية قالوا بذلك وهذا قول يعني أنا أرفضه رفضا تاما صراحت فهو يقول قد قد يتعارض الدليلان في نظر المجتهد دون مزية بين أحدهما يعني ما فيش وجه من الوجوه يرجح احدهما على على الاخر هذا هذا يعني قول كثير من الشافعيه والحنابلة وبعض الاحناف القول الثاني انا اعتذر القول الاول لا لا لا تجد لا تجد التعارض بين الدليلين بلا مزيه لابد من مزيه اتعجب وهذا قول الشافعيه وقول ال الحنابلة وهو قول لبعض الاحناف القول الثاني هو قول الاحناف الذين قالوا يجوز التكافؤ بين الدليلين المتعارضين عند المشتهد ولا يجد مزيه لاحدهما على الاخر وهذا قاله الرججاني من الاحناف وابو بكر الرازي ايضا قال ذلك من المنشفيه والتفتيزاني قال هو الصحيح وقول ابو بكر الباقلاني من المالكيه وكثير اسف ابو بكر الرازي من الاحناف وفخر الرازي ايضا والاميدي من الشفعية. قالوا بأنه يجوز أن يتعارض الدليلان في نظر المجتهد بلا مزيه بلا مزيه يبقى عندنا الآن عند التعارض أول شيء لا تعارض فإن قلنا بالتعارض يكون بين دليلين ها, ها. د د د د دليلان ظنيان طيب والتعارض في نظر المجتهد طيب هذا التعارض هل يصح أن يتعادل يعني لا مزيه لدليل على الآخر بلا ترجيح فيتوقف قال الأحناف وهذا كلام جمهور الأحناف الأحناف قالوا بذلك الأحناف قالوا بذلك الأحناف وبعض الشافعية وبعض المالكيه قالوا بذلك والقول الثاني قول الشافعية والحنابلة وبعض الشافعية قالوا بأنه لابد من مزيد لا يمكن أن يتعادل. ليش ليش حتى يكون الترجيح ممتاز لا كلام ممتاز أقوله بالآن لأن ما لأن في حقيقة الأمر أنه لا تعارض وهذا فحوى ما قلت لكن ليس صريح ما قلت لأن في حقيقة الأمر لا تعارض اصاله فلما قلنا أن في الحقيقة لا تعارض والمسألة مسألة فهم مختلفة في نظر المشتات فلا بد أن يظهر إيش أن يظهر مرجح يرجح واحد عن آخر لما؟ لأن في حقيقة الأمر أنه لا خلاف في حقيقة الأمر لا؟ لا خلاف لا تعارض في حقيقة الأمر لا لا تعارض طب ما السمر أن نقول تعارض الدليلان او أو نقول لابد من من المزية لواحد على الاخر للترجيح نقول سمرت الخلاف ثمرات. السمر الأولى العامي إذا وجد عالمين اثنين أو أكثر فمن يقلد منهم وهذه مهمة جدا للديانة وهذه مسألة لو جلست معها أسابيع وشهور ما انتهينا منها لأن هذا الواقع الذي نعيشه لا. يقول لك أنا عندي فلان فلاني هو الذي دي دين الله بيه بيني وبين الله وأنه, وأنه وأنه وأنه وحتى لو سمع بمن هو على منه يقول لك ما يأخذ إلا من هذا نحن نقسم المقلد الذي يفعل ذلك مع ان مسألة خلافية حتى لا أصحاب الصحف والمجلات المسألة خلافية لأن بعض العلماء من النبلاء حتى من الأصوليين يقول هو مخير ما دام, قد ما, ما دام قد توفرت الصفات في, في, في, في العالمين أنه عالم حقا بصفات أنه عالم والثاني عالم لا على ما نعيش الآن من أن هذا واعظ مشهور هو ولد يقدم ويسأل لا يعني تقول خلاص فرضنا جدلا هو عالم حقا وعنده آلة العلم والاجتهاد والاخر عالم حقا أو طلب علم مميز اللي هو بين, بين المجتهد وبين طلبة العلم يستطيع ان يميز بين أقوال أهل العلم فعنده طالبان للعلم من التمييز بمكان فهو لابد نقول الآن المسألة الفارقه هل يخير بينهما أم وجب عليه ما استطاع أن يسأل يقول لا الأعلم مين لا من الأطقن في العلم فهذا طبعا هذا طبعا كما من يرجح ما نتبناه هو لابد أن يذهب إلى الأعلم وجوبا وجوبا, وجوبا لان المساله قال فاسأله على ذكر ان كنتم لا تعلمون ولما است است استفت الناس صاحب الشجة فافتاه بشطر علم في علم موجود لما لم يذهبوا للمتكامل علميا ايشفع على الله ايش فعلا يا سلام قتلوا عليهم قتلهم الله قتلوه قتلهم الله يبقى اذا المساله هنا إذا قلنا بجواز تعادل الأدلة اي تساوي الادله له ان ياخذ بقول من شاء ويقلد من شاء منه له ان يأخذ شاء بقول من شاء ويقلد من شاء أما إذا قلنا بأن الأدلة لا تتكافى، لا تتعادل، لا يجوز له التخ التخي... التخي... التخي... التخي... التخي... بل لا يجزه، لا يقلد إلا الأعلم، ولا يرجع في الفتوى إلا إلى الأعلم. لا يقلد إلا الأعلم، ولا, ي... ولا يرجع في الفتوى إلا إلا إلى الأعلم. هذه مسألة من مكان أخوات الكرام لابد من فهمها في هذا الزمان لأنه لابد إذا وردت رجل أخذ بقول تقول له فلان فلان أعلم منه، لما لا ترجع بل يجب عليك أن ترجع إليه وهذه مسألة من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الله جل قال فسألو أهل الذكر ان كنتم إن كنتم لا تعلمون والدلاله على أنك تختار الأعلم هو الحديث الظاهر جدا في فصل النزاع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات قال لا يعلمون إيش كثير ولا بد هجوبا أن تذهب للقليل لا بد أن تذهب للقليل هذه الثمرة الأولى الثمرة الثانية يعني العلماء على غرار الخلاف الاختلاف في تعادل الأد... وتكافؤ الأدلة اختلفوا هل للمجتهد أن يقول قولين مختلفين في مسألة واحدة في حالة واحدة يعني تأتي في حالة الصور يقول حرام حلاف في الصور حرام حلاف هل يجوز في الحالة الوحيدة أن, يتك... أن يقول بالقولين طبعاً من قالوا من الأحناف وبعد ما يقعوا على شفية بأنها تتعادل أدلة قال يجوز طفين وجهته بقى إيش يجوز ده تناقض كيف يجوز كيف يجوز يقول حلال حرام هو عنده شيخ دليل حق وهو لا يرى الترجيح أحد أخر ممتاز ممتاز لحمد لله ليش لأنه لما رأى هو عنده هذا الدليل حق وهذا الدليل حق فيقول حلال حرام وطبع حلال حرام هيدخل السائل عمر الخمسة عشرين يا يحول يا يدخل في عمر وعشرين حلال حرام هو وح وإحنا لو قلنا بهذا القول م مصيبه مصيبة لا يبقى احنا كده علمنا اننا لن نستطيع ان نميز بين عالم واخر لن نستطيع والذي يميز عالم عن اخر اجتهاده في المسائل المعضله هذه النزاع أنه يستطيع يف يفض النزاع انه يثبت مساله الحل محضن او الحرمه أو على الغالب اما جماهير اهل العلم فقالوا ليس للمجتهد أن يقول بقوليني في مسألة واحده في حالة واحده بحال. لما؟ لأننا قلنا لأنه لابد وان تعرضت الأدلة على الظاهر ظاهرهما التعارض فإن المرجح موجود فإن المزية مزيت واحد دليل على الآخر موجود الثمره الثالثة في هذا الباب مهمة جدا إذا اجتهد المجتهد الأزام الآن؟ الآن؟ إذا اجتهد المجتهد اجتهد المجتهد في المسألة ووجد او في نظري في نظري نظره فوجد القولين، فهل يأخذ بهما أو لا يأخذ بهما؟ إذا قلنا تتكافى الأدلة، قلنا تتكافى فلن يعمل بواحد من الاثنين، إنه عنده حلال حرام، فقال العلماء يسوغ له التقليد، يترك الحلال حرام ويقلد غيره. وهذا أيضا يخالف تاصيل الشرع هو ليه مجتهد هو اصلا ليه مجتهد ولذلك نحن نقول العميه يقولون يحرم يحرم على المجتهد أن يقلد غيره <تصفيق> ولا يقول لو جاء لي في المسجد وخالفني انا اكرشه اكرشه بره كيف ذلك يعني انت انت بتلزم طالب علم ان يقلد بتلزمه على ان يفعل الحرام هذه مشكلة كبيرة جدا طبعا هذا التفصيل ان شاء الله ياتي بعد صلاه العصر اخوتي الكرام ما زلنا نتكلم على ثمرة الخلاف في الكلام على الأدلة التي ظاهرها التعارض في نظر المجتهد هل هذه الأدلة هل هذا الخلاف يعني واقع أم لا وهل حقا هذه الأدلة التي ظاهرة التعارض تتعادل وتتكافئ أم أنها لا تتعادل ولا تتكافئ؟ وقلنا أن الراجح عند أن المحققين أنها لا تتكافئ لأنه لا بد من راجح ومرجوح لأنه في أصل الأمر لا اختلاف في أصل الأمر أفلا, يتدب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لواردوا فيه اختلافا كثيرا يعني لا اختلاف بحال من الأحوال كما في حال وواقع الناس الخلاف فيه كثير من الثمرات أن المجتهد إذا أدهوا اجتهادوا إلى حكمين متناقضين حرمه وحل حلال حرام فماذا يفعل؟ من يقول بأن الأدلة تتعارض، تتكافأ تتعادل سيقول سيقلد غيره وهذا أصالة محرم يعني الإمام, الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه مفخر الأهل الأزهر واهل مصر كان في تحقيقه لكتاب الرسالة قال،, قال, النبي صل... قال الإمام أحمد شاكر قال لو كنت آمرا مدتهدا أن يقلد مجتهدا لامرته أن يقلد الشافعي. إذا صح يعني يحرم يحرم المجتهد بيزدار نعمة الله عليه المجتهد ودب عليه أن يسعى سعي الحديثة ليصل إلى ما يدين الله به فإذا قلنا بالتعادل يبقى إذن نأمر بالتقليد وهذا منافي لأصول الشريعة والأمر القول أما القول الثاني أن الأدلة لا تتعادل لا تتكافأ قال لا عليه أن, أن يبذل الجهد واستفرغ الوسع ليصل إلى العلامات المميزة التي تميز له بين الأدلة فيأتي بالراجح فيعمل به والمرجوح فيتركه من ثمرات الخلاف أيضا وهي من أهم ثمرات الخلاف في هذه المسألة أنا من قال بأن الأدلة متكافئة متعدلة قال كل مجتهد مصيب خذ بما شئت كما نرى الآن في بعض البرامج يقول و... وقد قال الشفعية لا تقرأ القرآن وقال مالك تقرأ القرآن إن, كنتنا... إن خفت من النسيان وقال وخذي ما شئت ودعي ما شئت خذي ما شئتي هذا ده أي فقه هذا في أي صحه فهذا هذه المذهب والمذهب الآخر القاتل ومذهب التلفيق لو يقول كل مجتهد مصيب طبعا هذا قاله الغزالي من من من الشافعيه وايضا ابن العربي العربي المالكي تلميذ الغزالي قال بنفس قوله كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب وطبعا هذا الكلام يعني يعني ان شاء الله في ثنايا الشرح سنبينه لكن الأدلة فاصلة في انه يعني لا يصح ان نقول كل مشاهد مصيب كل مشاهد لو قال كل مجتهد مصيب الاجر لا اصاب لو قال كل مجتهد مصيب الاجر نعم اصاب ولا خلاف بين العلماء في هذا بحال من الأحوال لأن النبي السلام قد قال قال ما فمن أصابه لأجر ومن أخطف له فله أجل فهو الأجل نعم أجل السعي والاجتهاد له في ذلك احنا كما قال معاذ الله عنه فإن تعلم العلم إيش عبادة أنت بتتعبد لما تبحث وتمحس النظر في مسألة هذه عبادة من أجل العبادات لذلك المام يقول لا أرى لا أرى مثل العلم من خلصت نياته، ما في عبادة تداني هذه العبادة في طلب العلم. أنك تسهر ليلك او نهارك لتحلل وتحرر محر النزاع وترجح هذا أنت ارتقيت مرتقا صعبا جدا فالأصل الأصير في هذا الباب هو كما قلنا أنه الذي قال بتعادل وتكافؤ الأدلة قال بأنه بأن كل مجتهد مصيب فخذ ما شئت ودع ودع ما شئت هذه مصيبة والصحيح الراجح في قول من قال بأنه لا تتعادل الأدلة ولا تتكافأ قال لا بل الحق واحد عند الله لا يتعدل بل الحق واحد عند الله لا يتعدد وليس كل مجتهد مصيب بل هناك من يصيب وهناك من يخطئ وعندنا في ذلك الأدلة الصريحة النظرية والوقائع التاريخية تثبت ذلك في هذا الباب أما من الأدلة فقد قال الله جلال فعلها فماذا بعد الحق إلا الضلال فجعله حقا وجعله ضلالة لا لم فيش بقى وسط ومنطقة رماديه لا قال فماذا بعد الحق إلا, إلا الضلال وقال حتى في آخر الزمان لما قاله في خير قال خير, خير فيها دخل لكن قال إيش قال خير يعني هو خير او, أو شر خير أو شر ممكن خير لا يتكامل لكن هو خير ليس شرا فلذلك قال فماذا بعد الحق إلا الضلال وأيضا قال للمسلم إذا اجتهد الحاكم العالم يعني إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر يبقى هنا عندنا من وجهين الوجه الأول قال له أجران والوجه الثاني قال أجر و الرجل الأول أيضا قال له اج للثاني وقال أصابه وقال تصريحا أخطأ أيضا ليس كل مصيب هناك من أصاب وهناك من من أخطأ هناك من أصاب وهناك من أخطأ وهنا ترى في هذا الباب أن أبأ, أبا الوقائع التاريخية في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويأتي رجل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وجدت سببا داءت من السماء فاخذت أنت به يا رسول الله إلى آخر الروي فقال دعني أوولها يا رسول الله فأولها فنظر إيه فقال بالله عليك يا رسول الله أصبت أنا أما أخطأت فماذا قال الله سلام أصبت بعضا وإيه لو كان المجتهد كل المجتهد في كل أمره مصيب قال إيه أنت مصيب في كل أحوالك لكن قال الله سلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال فأخسم علي ما الذي أصبت فيه أخطأت قال لا تقسم لكن قال أصبت بعضا أصبت, أصبت, أصبت بعضا أصبت وأخطأت بعضا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما لما كان عمار بن, بن ياسر لما ذهب سافر هو وعمر بن خطاب ولم يجد الماء فتوقف عمر في الصلاه وقام عمار فتمرغ في التراب ثم صلى تما مهو في التراب فاقر النبي صلى الله عليه وسلم عمار صوابه وخطا من وخطأ عمر لكن أيضا صوب عمر وخطا صوب عثمان وخطاه صوب عثمان وأزد وخ... عمار صوب عمار وخطاه فصوب عمار في إيش في فففأصل النوى إن لم يجد ما يتم النوى ج جالف على قال فإن لم تجدوا ماء فتاممو صعيدا طيب وخطاه في طريقة تام كيفية تامه يبقى صوبه وخطاه هو الآن يبقى ليس كل مشتهد مصيب من الأحوال أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما كان في الحرقة ولما تمكن من الرجل ولده تخلف شجرة فقال النبي فقتله ابن عمر فذهب للمسلم فقص عليه فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله أسامة بالإجماع كان مشتهدا ومع ذلك خطاه ابن سلم ولم خطأه بل عن نفع قال له وسلم وماذا تفعل بلا إله إلا الله إن جئت يوم القيامه وماذا تفعل بلا الله إن جئت يوم القيامة؟ يبقى عن نفو ولا عن نفو؟ عن نفو. هذا الدلالة واضح جدا على أن المجتهد يصيب ويخطئ على أن المجتهد يصيب ويخطئ في هذا الباب لكن أن يقال هو يعني مصيب على كل أحواله لا ليس ليس بصحيح هم يستدلون بدليل يتمسكون به هو حديث حديث بني قرأة قال لا يصلينا أحدكم العصر إلا بمني خريضة. قالوا هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يخطئ الاثنين. خل هذا خطأ. لم يخطئ هذا خطأ. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يصلينا أحدكم العصر إلا مني خريضة. فهناك ناس اجتهدوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا للإسراع. فأدركوا الوقت فلا يفوت فلا يضيع عليكم الوقت وقت. قالوا لا نصلي في نفس المكان. هؤلاء نظروا المعنى ولا نظروا إيش. للنص لظهر النص فقط دون دون المعنى الحق كلما مع من نظر ايه الى المعنى الى معنى النص لان العبرة بالمعاني العبرة اصارتا في الكلام بالمعاني فا واما الذين صلوا بعدما فات الوقت في بني قريضة لا اسم عليه لذلك لم يعنفهم الانسان لا اسم عنهم لم يعنفهم لكن الاصابه كانت مع من صلى قبل ان يدرك بني طيب هذا بالنسبة ليه الكلام على ثمرت لو قلنا تعارض الدليلان هل يتكافئاً يتعادلان أم لا يتعادلان والثمر على ذلك أهم الثمرات مسألة الكل مصيب أو هناك إصابة خطأ وأيضا الكلام على ش على العمي والمشتهد وأن المشتهد لا يقلد أحداً طيب أسباب الاختلاف أسباب اختلاف الأمة في مساء الحظ والإباح ما الذي جر الناس إلى الاختلاف الحق بأن كثير من ما يقولون ان الله تعالى قد نزل الكتاب وفي الكتاب البيان وقد جاءت السنه فاصله وفيها ايضا بيان كما قال الله تعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال مجهد أي لكل شيء احل لهم وحرم عليهم بيناها كما قال الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم وايضا قال الله تعالى يبين يبين الله لكم ان تضل يعني لئلا تضل يبين الله لكم ان تضل الله بكل شيء عليم وقال تعالى ما لكم ألا تأكلوا مما, مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالبيان الشافي الوافي في كتاب الله الذي فعله وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لذلك قال أبو موسى أبو موسى قالوا بأن سما مات رسول صلى وسلم وطائر يطير يقلب جناحي في السماء إلا وأخبرنا أن الرسول منه الخبر لذلك قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولذلك قال العباس والله ما مات رسول الله صلى وسلم حتى ترك السبيل نهجا حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحلال وكما قال الله سلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله لكن الحق هذا لا ينفي أن هناك أمور ظاهرة لكنها غير ظاهرة يعني هناك أمور فيها بعض الاشتباه تحتاج لمجتهد يصل إليها لأن الله يفاوت بين درجات العلماء لكن هناك أسباب تظهر بعد البيان هذا وأن الكتاب جاء شفاء لكل شيء فانها تخفى بعض المسائل على العلماء وهذه سنة الله الكونية كما قلنا من أجل أن يفاوت ويفارق بين المجتهد بين وبين غيره لذلك قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله يحلها علمها من علمها ويراهلها من من جهلها اذا هناك من يجهل فتكون أسباب أسباب الخلاف الجهل أن بعض العلماء لم يتكامل علمهم أن بعض العلماء لم لم تبلغهم الأدلة أن بعض العلماء لم يصل للفهم الصحيح لمراد النبي بعد, ما بعد بلغ الدليل له بعدما بلغه الدليل لم يفهمه فهما دقيقا صحيحا كايش؟ بالضبط ضرب المثل في ذلك كايش؟ ها عدي ابن حاتم قال الله بلا يفعه وكله واشربه حتى يتباني لكم الخط الأسود من الفجر فهمه فهما ايش؟ مغلوطاً وحاسب أنه لابد العقال الأسود يكون منه أمامه والعقال الايه؟ الأبيض ومع ذلك أخلنا اذا هذه من الأسباب أسباب الاختلاف في مساله الحظر والإباحة ان اول الاسباب ان يكون النص على الحل او على الحرمه خفيا لم ينقله الا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حمله العلم بل ينقل المبيح لبعضهم والحاضر لمبااديم لبعضهم فيختلفون المعنى بان الدليل المحرم ما وصل اليه الا بعض الا البعض كما قال عن هريره رضي الله عنه لم تبلغ الأدلة في مسألة الصوم إذا قام جنبا لم يبلغ أن النبي كان يقوم جنبا وأيضا يتم, يتم الصوم يخفى الدليل على بعضهم يخفى دليل حرمة أو دليل الاباح فيصل هؤلاء دليل حرمة أو يصل هؤلاء دليل الإباحة فيختلفان فيكون هذا سبب الاختلاف ولو ضربنا أمثلة على ذلك كثيرة منها تحريم المتعة تحريم المتعة أو قل أو عدم تحريم المتعة خلينا في الأهم تحريم الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فإن ابن عباس يقو كان يقول به وزيد بن ارقم كان يقول به ووسام زيد كان يقول به يقولون يصح الدرهم بالدرهمين والدينار سيما لاسياما عندهم الدليل المبيح لم يبلغهم الدليل اي المحرم عندهم الدليل المبيح بان نسلم قال قال ان نسلم لا ربا الا في النسيه إنما الربا في النسيه لا ربا إلا في النسيه انما الربا في النسيئه لا ربا الا في النسيئه انما الربا في النسيئه فقالوا بإذن؟ انما اصب حصر وقصر فلا ربا الا في نسيئه فيجوز الدرهم بدرهمين وعضدوا ما تبنوا ما جاء زيد بن ارقم انسلم اول ما دخل المدينة كانوا يتباعون الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين قالوا هذه دلاله واضحه جدا أن التحريم فقط يبقى جنيه بجنهين لا ليس فيه ثم شيء التحريف في, في, في النساء في النساء فقط تحريم في, في التاخير في الاجل وهناك من بلغه التحريم بهذا على اصل الإباحة ومعهم دليل ايضا في الإباحة وهناك من صراهم دليل التحريم قال صلى الله عليه وسلم او عين ربا لا تفعل الصعب الصاعين وقال صلى الله عليه وسلم لا تبيع هذا تصريح لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين يبقى بلغ بعضهم المبيح وضع بعضهم الحاضر فتمسك من أخذ بالحاضر أنه حاضر وتمسك من بالمبيح فقال مبيح والحق أننا نقول في هذا الاختلاف الذي جاء, جاء للخفاء الاختلاف الذي جاء جاء للخفاء وهنا إذا طبقنا القاعدة سنق... وكما سيأتي الفرع الفقير الكثيرة إن شاء الله نبهينها لو طبقنا القاعدة سنقول في نهاية الأمر تطبيقا للقاعدة الحاضر يقدم على المبيح اذا تعال حضره مبيح قدم الحاضر للحاضر على المبيح والحاضر عندنا هو لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدراهم ولا الدراهم وانا التاكيد على تقديم الحاضر هنا في قرينه تقوي تقديم الحاضر لا اطلاقا للحاضر فقط نعم انكر عيش بس لكن الوجهه وده صحيح على انهي التاخير التاخير احتماليه النسخه موجوده لان زيد ارقب يقول بان هذا كان اول ما دخل سنه المدينه واما الحديث لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدراهم ولا الدراهم كان بعد كان بعد ذلك نعم من ذلك أيضا تحريم المتعة ولا تحسبنا ان تحريم المتعه مثلا يخفى فقط على ابن عباس نقول خفي على ابن عباس أن مسلم قد حرم المتعة لأنه عباحة لأنه يعني لا يقال بأن ابن عباس لا وصله وترك لأن عبد ابي طالب قال ابن عباس ماذا تقول كيف تفتي بالمتعة قال إنك رجل تائه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية ها لا لا والمتعه الحوم, الحوم الخيل ايه بس الخيل حلال في خيبر حرم الحوم الحوم الاليه والمتعه قال انك رجل لكن عذر بن عباس بعد ما حرمها بخيبر ماذا فعل اباحه اباحه مره ثانيه وبعد ذلك بقى في سبايا او و وبعد ذلك حرمها قال الى ابد الابد فممكن يقال انه خفي على ابن عباس في التحريم الايه الاخير الذي قال فيه ابد الابد خافي على منعبات ذلك أنه حرمها تحليم تحليماً أبدياً قال أبد الأبد فهو تمسك بالإباحة الأصلية أنه كان يبيح لهم ذلك بالثوبة والثوبيني أن يجامع المرأة على مدة معينة يتمتع بها أيضا من الأمثلة التي يمكن أن نضربها في ذلك وأيضاً تريدها أنا قلت لك كل الكتب جفة ليس فيها سمت أمثلة من الأمثلة على ذلك التي يمكن أن نمثل بها هذا الباب على الوضوء مما ممسة النار يمكن التمثيل به وإن كان التمثيل فيه فيه بعد ريش لأن هناك من وصل و و و خد وصلوا الدليلان الدليل المحرر والدليل المبيح لكنه جمع بينهم وبعضهم لا لم يصل فإن المسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار لذلك ابن عباس قال يا أبا هريرة أنا توضع أمن الحميم أنظر ما تقول قال ابن أخي إذا حدستك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال وقد ورد أن المسلم كان في آخر عمره أنه لا يتوضأ من ممسة النار أخذ المساهم زراع شات فنسلا ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ بابي هو وأمي فأخذ منها وصلى من يتوضأ فبعض رماء لم يصلوا هذا الحديث قال بأن الوضوء من ممسة النار وطبعا هذا منسوخ الحق أن بعضهم قال منسوخ لأن كما قلنا التمثيل به في بعض لأن جماهير العلماء منهم من قال بأن الحديث الأخير حديث ناسخ وقال قال بالاستحباب وقال بالتخصيص بأن ألوما مست مأمنوا النار يكون في الإبل لأنه لما الله عليه وسلم أنتوضأوا مما مست نتوضأ من, من لحوم الغنم قال إن شئت خيره أفنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال إيش قال نعم من هذه تضرب في هذا الباب أيضا مسألة إذا جامع راجل المرأة طوف أكسل أيضا خفية الدليل المباح موجود الدليل المحرم موجود أو قل المسألة خفيت على عثمان وخفيت على أبي ابن كعب جلسوا مجلسا فاختلفوا جميعا هذا متى؟ أولا خلينا نتكلم عن المتعة المتعة لا تحسب أنها وقفة عند ابن عباس صحيح صحيح لا؟ ابن جريج تمتع بثمانين امرأة ده ابن جريج في مك... ابن جريج شوفها يعني المسألة مسألة وصلة للتابعين وتبيع التابعين ابن جريج يتمتع بثمانين امرأة لم بلغوا التحريم ايضا هذه مساله عثمان وابي بانهم اختلفوا ده في عصر عمر يعني ده الدليل خفي عليهم خفي عليهم استدل اختلفوا في مساله اذا جامع الرجل مراه فاكسل ماذا عليه اذا جامع الرجل مراه فاكسل فماذا عليه فالعلماء هنا اختلفوا عثمان يقول عليه إيه؟ على الوضوء لان الانسان قال اغسل ما اصابك منها وطاده اغسل ما اصابك منها وطاده وجمهارة العلماء يرون أنه عليه الغسل صحيح لذلك عائشة قالت على الخبير سقط إذا التقل ختناً وجب الغسل ما كان وصل لهم هذا الحديث خفي عليهم هذا الحديث فكان سبب الاختلاف بينهم هو إيه خفاء الحديث خفاء الحديث فيه من ذلك أيضا إذا أصبح الرجل جنوباً هل يتم صوم أم لا أبو هريرة وأسامة يريان عدم الإتمام لم, ي لم, ي لم يبلغهم حديث عائشة قالت كان يفعل ذلك ويقوم جنوباً ويتم صوم ويتم صوم الخفاء جعل الخلاف بين بين الصحابة في هذه المسألة من ذلك أيضاً مسألة تأجير الأرض تأجير الأرض على ما خرج منها وما فكان ابن عمر يؤجر على ذلك ولما جاء رافع ابن خديج وروى له وسلم حرم هذا يعني قال ما كنا نعلم ذلك فالخلاف الذي وقع كان وقع بإيش وقع بخفاء الدليل بخفاء الدليل إذا أصل أصيل في هذا الباب من الأسباب أيضا التي أوجبت اختلافا بين العلماء في مسألة الحاضر المبيح ويلجؤون بعد ذلك إلى مسألة الترجيح أو الكلام على النسخة أو الجمع إن استطاعوا لذلك سبيلا سبيلا من الأسباب التي أدت إلى ذلك أن يكون في المسألة نص محرم حاضر وألا يصل هذا النص إلى ايش إلى طائفة اخرى. طب ما هذا السبب هو السبب الأول ولا, ولا في فرق بينهما الفرق يسير ايش هو لا الفرق بينهما أن هناك طائفة بلغتهم بلغهم النهي معهم دليل الحاضر والطائفة الثانية ما عندهم دليل اصلا يمشون على أصل الإباحة فقط يمشون على أصل الإباحة فقط ده الفرق بينهما هو يقول لك لا كأي بقى كأي مثلا كباية حبل الحبلة إذا قال رجل أنا أقول بالحل فنقول خفي عليك نفسنا أنها عن بيع حبل الحبلة لكن هو لو قال بالحل قال بإيش بعصلي بعصلي النص بعصلي الإباح لأن الرجل جاء في علها وأحل الله البيع وحرم وحرم الربا يمكن أن نضرب لذلك مثلا أيضا العزل مسألة العزل مسألة العزل بلغ طائفه ان المسلم قال هو الوقت الخفي لذلك ابن حزم يرى حرمه العزل وهناك من لم يبلغه حديث النهي او حديث ان المسلم قال هو الوقت الخفي اما الاخرون فبقى يقول واحد منهم على إيه على الاصل العام وهذا تعلمه من كلام جابر جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل يبغى بيعمل به بالبراء أصلي يعني براء أصلي كنا نعز ووالقرآن ينزل يعني ما حرم علينا شيء لم لم لم يصل أي تحريم السنة بنو قال نع قال بنو الوقت الخفي نعم من ذلك أيضا مسألة الإيجار إيجار الأرض خفت على خفت نهي عن ابن عمر فعمل بب بب بب أصل الإباحة وأحلى الله بيحرمها الربة حتى جاء رافع ابن خديج وقال حرم سلم تأجير الأرض نعم تأجير على ما ما ذيانات ومواضع معينة بما خرج منش منها لأن فيها جهل وغرر من الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في الحاضر المبيح عكس السبب الثاني السبب الثاني ايش ها نص مبيح الاول نص محرم لا نص مبيح بلغ طائفه وطائفه اخرى ليس عندهم نص لكن عندهم الاصل التحريم كالفروج مثلا فالاصل فيها التحريم كالاصل في الزبايح الاصل في الزبايح ليش ها التحريم الحرمة والدلالة الاصل في دباح الحرمة الدلالة ولا تكون منام يذكر اسم الله عليه إذا, اذا ذكرت اسم الله و اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل صحيح عندنا الاصل الحرمة وجاء نص مبيح بلغ طائفة وطائفة لم يبلغهم ايه النص المبيح حديث عائشه نقاط ياتون أناس بهذا لحنا ندري أسمى أحدهم أم لا قال كولوا أنتم وإيه وسموا, أنتم وسموا وورد عن ابن عباس وده منهج الشفعي ده ما ما ما ده عن ابن عباس بأن التسمية المسلم في إسلامه تسمية المسلم في إسلامه من الأسباب أيضا أن ينقل النصان الحاضر والمبيح معا يعني في وقت واحد حرام حلال ولا يصل التاريخ للمكلف الذي سمع بنا فلا يقف على تاريخ ليقول النسخ كذا أعمل به والمنسوخ لا أعمل به وكانوا يأخذون المتأخر في المتأخر فإن خفي عليهم النسخ سيلجأون إلى, إلى, إلى القاعدة الحاضر يقدم المبيح الحاضر يقدم على المبيح مثال ذلك لو ضربنا مثلا في هذا الباب مسألة الحجامة الحجامة جاء قال أفضل حجم المحجوم وجاء سلم قد احتجم فبلغ الحديثان المكلف ولا يعرف أيهما متقدم أيهما متأخر فستوقف أو يذهب إلى الكلام على الحاضر يقدم على المبيح هذا سبب الاختلاف فأقول الان مع, أنه الد... مع أن الدليلين قد وصل إليه لكن وصل إليه ب... في وقت واحد في وقت واحد فلا يعرف كيف يرجع من ذلك أيضا هو إذا قلنا المثال ما هو الباب التمثيل وإيش اللي فيها الخطأ إيش الخطأ اللي فيه ما أنا قلت لك به حياتي الثانية يقول لا نقدم بحث على الحاضر أنت تقصد الترجيح يعني لا ليس هذا الراجح لكن هو سيذهب إلى هذا يقول بعيدا ألجأتني القاعدة أن نذهب إلى القاعدة من أجله من أجلد. أنا ااا نتكلم على أسباب الخلاف إيه سبب الخلاف في الحاضر المبيح لأنهما جاء في وقت واحد ولم يعلم الناسخ من المنسوخ ولم يعلم الناسخ من المنسوخ أيضا من هذه الأسباب أن ينقل النصان الحاضر والمبيح وأشتهران بين حملة الشريعة ويتكافئا يتعادلان عموما وخصوصا فيختلفون حيث يبني كل فريق منهم على أصله فمن أصله تقديم الحاضر المبيح قدم التحريم ومن اصل تقديم البحا الحاضر قدم ايش؟ الحل ومن ذلك اكل الضب اكل الضب قد كف النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الضب وقال مسخه امه لا ادري هي الضب ام لا ثم جاء دليل بان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ها لما لما وضع الضب في على مائدته وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كف لما راى النبي صلى الله عليه وسلم كف على الاكل كف على الاكل فقال أن سلم كل لم يكن بأرض قومي فأجدني عافوا. عندنا الآن المسألة النص الأول والنص الثاني يتكافئان في هذا الباب ان سلم يحسبهم من اليهود وهنا يقول له كل اني يعني ما كان بأرض قومي. فالعلماء قالوا إذا كان النصين إذا كان النصان متكافئان عموما وخصوصا في هذا الباب فإن كل انسان سيرجع المسألة على على الأصل. فمن قال الأصل حل الطعام، الطعام بأسريها على الحل، قال الضب حلال، ومن قال الحرم قال الضب حرام، وصيحة أو طو... صيحة راجح أننا بنقول أن الأصل إيه الحل، لكنهم يلجأون لهذه المسألة مسألة الحاضر يقدم على المبيح في في في كلية المسألة يختلفوا فيها ولم يجدوا مرجحا من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها وحديث نهينا عن اتباع الجنائز والمسألة خاصة بمن؟ بالنساء فيرد فزروها ويرد نهينا عن اتباع الجنائز فمن قال الأصل في المرأة الستر والأصل في المرأة عدم الاختلاط والأصل في المرأة عدم الخروج قال إيش؟ قال لا لا تخرج خلف الميت ومن قال الأصل الجواز وأنها كالرجال كقول, كقول في الأحكام كقول عن النساء يشغل الرجال في الاحكام اذا لها ان تزور والحقيقه الحق اننا نقول بالحرمه في هذا لكنهم يقولون هذا سبب من اسباب من اسباب الاختلاف ايضا من ذلك الخراج بالضمان وبيع المصراة بيع المصراة قلنا انه حرام صحيح قال فمن فمن راضيها فامسكها ومن لم يرضها قال رضاها مع صاع من تمر فجعل الصاع من التمر مقابله ايوا ايضا الخراج بالضمان في اداء الباب قالوا, قالوا خراج بالضمان يخالف المسرات فمن قال الاصل الخرج بالضمان قدمه ومن قال الاصل المعادله او المساواه قال الخراج بالضمان ومن قال الاصل المكافاه قال بحديث المصرات سابعا من الأسباب أن تكون المسألة ليس فيها نص صريح انما يؤخذ الحظر أو الإباحة من عمومات الأدلة أو من القياس لو ضربنا مثلا لذلك ايش المثل ممكن نضربه قلت لا دليل على الحظر ولا الإباحة نقولنا طيب هذا الأصل اللي نتكلم عنه أنه المسألة على أنه ليس نص صريح في الإباحة ولا ولا في الحظر يؤخذ من عمومات الأدلة فيكون المسألة تحتاج إلى النظر في الأدلة في الحظر المبيح وهذه أسباب من أسباب الاختلاف لو ضربنا مثلا لهذا الباب الذي ليس نص فيه نص ويتجاذبه أقول علماء بالحرمة والإباحة أصفيها نص وان كان ضعيفا فيها نص قال نهى المسلم عن عن اكل كل مسكر ومفتر التدخين هتدخل في عموم الخبائس صح صحيح التدخين التدخين الحرمة أو الإباحة ستأخذ من وين من عموم, من عموم الأدل يحل لهم الطاقة ويحرم عليه من ايش الخبائس نعم التدخين صحيح يدخل في هذا الباب من ذلك يا بدوي انت عندكم الشيشة بتشرب على الرمال الحشيشة يا ده انت مرتقين صعبا بقى قلت الرجل ها. الحشيشة والله لي مشكلة كثيرة الحشيشة ابن يقول يا أشد من الخمرة الحشيشة يعني هناك نص يقول كل, مس كل مسكر خمر وكل خمر حرام يمكن أن نقول في ذلك الاستصناع الاستصناع ليس سمى الدليل نص في الحرمة أو في الإباح يخذ من العمومات لذلك العلماء يقولون الاستصناع سلم لكن سلم ناقص الشروط الاحناف قالوا لا الاستثناء عقد مستقل على الأصل على تأصيل الإباح لذلك هنا من إذا اختلفوا يلجؤون إلى الحاضر يقدم على على المبيه من أسباب الاختلاف أيضا وهذا نحاول نختم به أو الذي بعده ان يارد الأمر في أحد النصين والناهي في النص الآخر فاختلف في حمل الأمر على الإباح أو على الجوب أو الناد وفي حمل النهي على الحاضر أو على الكراه لما لأن في دليل جاء نص على الإباحة جاء نص على على الحرم نعم لا لا أكمل الأسباب وبعدين توقف ما نشوفها أنا أتوقف أنا يبقى منها أن يارد أحد النصي بالأمر والنص الآخر بالنهي فيختلف العلماء في حمل الأمر هو على النهي ولا على الإباحة كمثلا مساله الشرب إيش قائما ورد النص في النهي نهى عن الشرب قائما ورد النص في إيش؟ في الاباحه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من شرب المعلقه ورد نصا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه انه توضأ ثم شرب قائما ثم قال لا نكلنا باناس يحرمون الشرب قائما على الناس هذا تنطع لذا اختلف الحاضر المبيح اقول انا اختلف الحاضر والمبия، من ذلك استقبال القبلة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بقولنا الغات، النهي نص صريح وجاءت الإباح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ارتقيت قال بن عمر ارتقيت على بيت حفص فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل قبلة يستدبر بيت المغضس، من ذلك أيضاً يمكن نمثل له مسألة الإيش الانتباز، نهى النبي عن الانتباز وناعاً المتزفت والمقير نهى عن الانتباز وورد أنه انتبذوا ولا تشربوا مسكرا انتبذوا ولا تشربوا مسكرا هذه بعض الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء في مسألة الحاضر والمبيح أسباب تسعه هناك أسباب كثير لكن هذه الاسباب تكفينا ببعض الأمثلة في هذا الباب طيب أنا سبعة خمسة ثلاثة المهم خلاص بقى مشهم فاذا هذه الأسباب التي أدت إلى الاختلاف عمق القاعدة كان في القاعدة مذاهب العلماء في الحكم عند تعرض الحاضر المبيح العلماء في اختلافاتهم في الادله اذا تعارض الحاضر المبيح هل أل يقدمون الحاضر ام يقدمون المبيح الحق بأن هذه المساله فيها خمسه اقوال يعني ليست سليمه خمسه اقوال او ثلاثة اقوال بالاختزال القول الاول اذا تعارض نصان حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح وهذا قول السلف جماهير السلف والخلف من الشفعية والمالكية والأحناف والحنابلة يعني الائمه الاربعه اتفقوا على تقديم الحاضر على المبيح إذا تعارضه القول الثاني الادله الأدلة تفصيلية القول الثاني يتعرض نصان حاضر ومبيح يقدم المبيح وهذا قاله بعض أئمة المذاهب كابن الهمام ابن الهمام هذا مفخرة لأهل مصر ابن الهمام قال يقدم المبيح الحاضر وطبعا وجهه نظر عمده ما عندهم مسألة أن الدين قائما على التيسير وقال به أيضا القاضي عبد الوهاب عبد الوهاب وأبو الفرج من المالكيه الآمدي من الشافعيه قال بذلك قال المبيح يقدم على الحاضر ابن حمدان من الحنبلة قال بذلك وسيأتي الأدلة على ذلك قلنا عمدة ما يتبنون في هذا الباب هو التيسير القول الثالث اذا تعارض نصان حاضر ومبيح فانهما يتساويان اذا وجدت يتساويان يبقى المقصود التوقف تعارض فتساقط وهذا قاله بعض الحنفيه وابو بكر الباقلاني والوليد الباجي من المالكيه وقال بذلك الشافعي الغزالي والكي الهراسي القول الرابع اذا تعارض النصان حاضر ومبيح فانه يترجح منهما ما خالف الاصل يبقى لو كان الاصل الاباحه الحاضر والذي يقدم لو كان الاصل الحرمه اذا المبيح هو الذي يقدم ليش في زياد ممتاز الناقل عن الاصل في زياد علم الناقل عن الأصل فيه زيادة علم أما المبس... المثبت للأصل جاء معضدا فقط فالناقل يقدم لزيادة العلم الناقل يقدم لزيادة العلم وهذا قول ابن حزم القول الأخير إذا تعارض نصان حاضر ومبيح فينظر فيه فان كان التعارض بين حديثين تساوية واجب تركوهما ورجوع إلى ما كان عليه الأمر قبل ورود الحديثين واذا كان التعارض بين ايتين فإنه يؤخذ الحكم بالذات منهما ويستثنى الأقل الحق أن نقول القول الخامس هو, هو اضعف الاقوال القول الخامس الذي يقول بالتوقف هو أضعف الأقوال والقول الأول هو الصحيح قول الجماهير ذلك قول الجماهير هو الصحيح وان شاء الله سيأتي الادله على ذلك وياتي ايضا الامثله التطبيقيه انا انتهي الان في في الخامس قلنا ياخذ بالاقل هو قال اذا كان اختلف كان اختلاف بين حديثه آية ياخذ بالحكم الزائد في ايهما لان زادت العلم وهذا قول ضعيف جدا فهو أضعف الأخوار الخامس طيب في أي سؤال فضل وشونس لا يراد به هذا عام يراد به الخصوص لا علمنا كثير من الناس يعني لا علمنا كثير من العلماء أما الناس لا علم شيء شيئا العلم أصلا عند العام ما ليس لهم علم نعم التعارض انا خرج بالضمان انه لابد بد المماثله والمصرامه في مماثله تفضل قبل قلنا الحكمه في تحليل وهل سيعيش لا يعيش وأيضا هل سيكون كاملا أو يكون مجدعا ايكون سمينا يكون ضعيفا نحيلا يقول ذبح قد ذبحها على حياه فيها صحت الرايح أنت تترك حتى لا تدخل في أكل الربا في الحالتين أنت أكل ربا أخس ربا فالله جاع يبعد الت عندك هذا رايح ألا تأخذه إلا أن تعلم أنهم سيستخدمونها في حرام وفي غير ذلك اجعل غيره و غيرك يأخذها أيضا لن تأت لن تأتي رما يخلون هنا الآن إذا أخذها فالمسالة عائد على نفسي وإذا وزع الفقراء في المصلحة على غيري فهنا فقط من باب المصالح المفاسد والقياس والمقاصد نقول يسحبها متأثما داعيا راجيا رب ان أن يغفر له وأن يعطيها للفقراء أن المصلحة أكبر تقول هل العزل حرام أم جائز العزل جائز العزل جائز إلا أن يقصد بالعزل عدم الحمل بتاتا لا خوفا على صحة المرأة لا لأمر معين لأن الله تعالى قال, قال تزوجوا العلود لدود فاني ومكاسر بكم الامم يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكسروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامه اه طيب بعد هذا هذه اسانين سنتين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك